first on me برضه عشان الطلب عقله الطرب بيقول من المظاريب يعني الناس مضروبه فبالتالي انا مش عايزك بس ايه يعني يعني عايزك تركز شويه انك انت بس حاول يعني ما تخليش الاحداث اللي بتحصل الايام دي خليك انت ديفيتد لا يعني ان هم احنا عندنا انصاب دي بيحصل اه طبعا حصل عطلة ومش عطلة ومتاع هو هتلاقي الامتحان ما, ما بيتأجلش يقول نادر الاول حاجة جاءتا فانا عشان بس يقولك يعني ايه لانا جيت هتفضلين انت باعمل تعمل كده ومتاع هبوس لقى عدى شهر اتنين خلاص انت مرابلين اتحرينها <تصفيق> ما انا بقولك يعني فانت بس ايه خلي بالك بس لين بلد بلد, بلد هتفضل ده خلطه لسه فترة مش مستقرة التباع مش هتبعد هتفضل فتره طويلة مش مستقرة وعبال الناس بقى تهدى والامن يستتب والحاجات انت بقى ايه ما تتفاعلش قوي مع الموضوع يعني فاهم ازاي خليك انت برضو كيم شوية وليه مهمه عشان الدراسة برضو والمذاكره والامتحانات ما بتاجلش وحاجات زي أنا شخصيا يعني قليل مش مبسوط فمش عايز بناء إن إيه يعني حتى مش عايز أشتغل كده بس أنا سأقوله هن زميل عشان هن إنتوا لازم نشتغل ونكمل شوية حتى ربنا يفرجها إن شاء الله يفرج يا سأل أمور مش حلوة كده ربنا ربنا يسهلها ربنا يسهلها. هو بس من كل الناس كل واحد فينا بس ي يقول يعني يقول لا قرايبه ولا جيرانه ولا مفيش وقت بقى ان احنا يعني احنا برده شعبنا برضو بيزاودها شويه يعني كانت صوره جميله وعامل حاجة حلوه كان لازم ده يحصل للاسف لانه هو راجل سنه كبير يمكن كان زعلان عشان سنه كبير في ووردهام ووردهام لكن هو هو قبل هو قبل لنفسه بسبب المدام والأولاد ما خذلنا هاي من الآخر هم اللي ضيعوه يعني أمر الله مهم لأن عايز أقوله لأن عايز أقول يعني آه الشعب برضو مش مصدق يعني يعني الناس بدأوا ما راح تعمل ينزل الناس بدا وكلوا عمال ينزل وعمال يقور اه اعازين انا عايزة تسبت انا عايزة اعايزة اعليها اه ايه اه معليش بقى انا لو انا بقى مسؤول ايه الكلب يعني انا دلوقتي خلصنا اول خطوة وخطوة جميلة جدا عايزين بقى مصابت بقى عايزين سيبه الناس تشتغلوا الناس تتتعبوا بقى بقى كل واحد نازل بقى عايز عايزة يتسبت وده عايز هلاول وده عايز مش عارف عارفك بتاع ليه ايه ده؟ يعمليش الحركة دي بتلوك لا يا عم لا بس مش دلوقتي بس انت مش فاهم احنا دلوقتي البلد مش مستقرة يا جماعة يباعش لازم الـ لازم بوك انت مش فاهم لازم البلاد الأجنبية كلهم بهم عاملين يبصوا علينا البلد الخديبية يشعروا من الشعب وكله هو يعني على قلب رجل واحد زي خلاص لكن باك لك هم مبسوطين بقى ده في إضراب هنا وإضراب هنا وفي دبكة هنا والشرطة مش عارف فيها إيه مفتاح يعني يعني ناس الجيش بقى كمان هو كمان يعني الدكاترة ما مش حلو الدكاترة هذا في عيني ليه الدكاترة يبني بص على الحاج أنا رحت إبداني التحرير مرتين على فك مرتين مش مرة أنا شفت كمية الدكاترة من هنا زمايلنا كلهم زمايلنا زمايلنا كلهم ناس كبار في السن ايه اللي جايبك، <تصفيق> <تصفيق> وانت <ونتشبه> شاب ولا ايه، <تصفيق> مش يا صور الشباب وابتالي، الناس ناس كبار، وبقيت وبقى الناس تنط بقى في صور كده عشان الناس تخرم كان فيه تخاريل من الشوارع الجانبية، بس المدان عشان تخش صعب قوي، ففي ناس كتبتخش من الشوارع الداخلية كان في صور كده صور فكانوا بينطوا من فوق الصور، الناس بينطوا فيه صور دون دول ناس أتسادز في الجامعة وناس كبار في السن بينظب عشان عايز يخش كده أما ليك يعني لا لا لا عملنا عملنا عملنا وبعدين طعورو حطنا لهم برضو شات ميكرو هل عايز بس الدنيا تهدأ شوية ويعني ما يتعش المطالب المطالب دي في الوقت ده بده دول إن إحنا ناس جاهلة ونحن ما بنتفهمش عارفون كده إيه ده الراجل لسه ما عادش على الكرسي بتاعه ما عادوش يعني ياخده نفسه تيجي تقوله هات لي كذا وعمل لي كذا ايه؟ غلط بقى ففي ناس متربصة بينا خلي بالك دلوقتي هم عايزين هتشاعدين تبقى حربة اهلية والبلد تبقى مش مستقرة بقى نيجي بقى الامريكان بحيجة وكده ولاتوا مش وادين بقى ده. مش ليه مناورات بتاع السلواتي على البحر الأحمر مناورات دي معناها ايه؟ ده شكل ده يعني يا الشركات اللي هم يعني هو لا لا, لا دي الناس بقى كل الصبر كله وينزل على طول وبعد كده نعمل ما انت مش فاهمه برده بيجي دلوقتي لا هو هيعمل مش دلوقتي يعني أنا عايز اخد دلوقتي لا لا مش دلوقتي طلبات 1200 جنيه في والم انا لو ريت لا دولو لا وطوني يا جماعة لا لازم لازم ياخدوا نفس شهر شهرين يعني هما لا يعني هم يعني مرتب ومش بالهم ال على كده قوم بقى في الاسبوعين دول ولا الشهر ده ما ينفعش ما ينفعش الدنيا مش مستقفه خالص لا يا ما ينفعش اشرح اضطراب ده ما ينفعش كده انا ارجعه هو امتى كمان كان زوري لدراجه السرقه والكفراني كل الناس ده كانت ناس مختاره بس انا بتكلم ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش فاحنا مش عايزين دهايق الدنيا عن كل غلطه يا انا هطلع بكره في الفوتاجاز وهقول الكلام ده في الفوتاجاز ما ده جه جه مع ناس ما ادراك يمكن ناس عماله تهيب في بعضها عمالين ينزل يعلي كذا وكذا يعني شعواط وقت ده لازم بس احنا بنكبسهم بحيث ان احنا كلنا في وحده في بس بعد كده نعمل ايه؟ خلينا في الوكشه بتاعتنا دي نلف جبه ونرجع لايه؟ اه البين بلوكر هي طبعا بتقلل الهارد ريد بتقلل الاستور فوليوم يبقى هتقلل من قرد الأوبوت طبعاً لأنه من يبقى لازم هتقلل العرقتيريان ماركتر ريشاك بواجه إيه طبعاً البيتا بلوكر أيضاً البيتا بلوكر أيضاً بتعمل حاجة تانية مهمة جداً هي بتقلل الريني من, من البيتا لازم تبعى مع شوية بريباريشن فيه نانسيليكتف و سيليكتف نانسيليكتف اللي هو الإندرال اللي هو اسمه فسوق اسمه العلمي رمبرالولي بصوصوا يا جماعة هذا الدواء يوجوالي لا يستخدم كأنتي هايبرتليوس عشان تبعى يعني مع إندرال ده دواء لأنه شرط أكتب الإندرال عشان يبقى إفكتلي في أولاد لازم ينتاخد ثلاث مرات في اليوم، ثلاث مرات في يوم وشورت أكتب يشتغل كام ساعات أو عشر ساعات فمعفع شد المارين دوا يأخذ ثلاث مرات في يوم وهو anti-hypertension طب فين long-acting beta-lookers الـ ready one كل أدار الشمساعة يبقى الاندرال عايزين نقول كده ان هو له استخدامات خاصة C-Liter C-Liter جاي انا لسه بعدين لسه ورا مع الكورونا اللي هارد عزيز لكن انت لما تلاقي دكتور يعني حتى العياده دقيق اصلا عندي الضغط طب وبتاخد ايه بقى اصل الدكتور فلان كاتب لي ادرين ايه ده الادرين لا طب الادرين ده نكتبه في حالات معينة زي ساروس سكوز زي امان زايدينز اتريمورز حاجات خاصه هنفهمها ازاي في دواء تاني طبعا البيتا بلوكر ده اللي هو البران نون في زي النون سيلكتيف اسمه كارل في بيلووي وعلى فكرة البيتا بلوكر إنتو عارفين إن هي بتعمل بريفرال فازو كونستركشن هالدال بتعمل هي بريفرال فازو كونستركشن البيتا بلوكر ده ضعيتها الكارل في هو فازو بلوكر هو فازو بلوكر يعني دي حاجة حاسة دري في بيته بلوكار اسم توجيهي نكتوبه نشمة شوف اسمه معبر دايل دايلاتيشن ترين أنا بيت بلوكار بس ماين ترين إز باز هو النمط القرص خمسة وعشرين بلي تريده القرص الأفينج دوز ده بيعه طول 24 ساعة يبقى أنه أنا عايز أكتب بيتا بلوكر نون سيلكتب بس وفاظه ضايله ده ميزة أنا ممكن أكتب ضايلة تريند. لأنك لأنا كتير جدا في السوق يأخذوا ضايلة تريند ده كتير أنا بابلو دكتور برسه كل يوم على فكرة هو اسم الآن في اسم آخر اسمه عشان ضايلة تريند ده الغالي في آخص منه اسمه قالوا فيه دولي Kovii, kyllä. Kovii, kovii, kovii. Kovii. Minkälainen suuri, että بتاع الكوبليه هو البيتا بلوكر ايه تعمل فازوكونستريكشن بريفيرال يبقى ايه ده فكركم الادرينرजिक ريسبتور كان في منهم ايه الفا ريسبتور والبيتا ريسبتور تاثيرهم ايه على البلوت بيزما الالفا ريسبتورز فازوكونستريك والبيتا ريسبتور فازو ديبالييت فانت لما بتدي بيتا بلوكر الفازو قاصه باليتي شنب بتاع البيتا ريسبتور وخليت الالفا ريسبتور ان بوزيتيف دي حاجه كلمه سيلكتيف ورانس ما تنسوش بقى الحاجات البيزك دي اللي في بيتا 1 وفي بيتا 2 بيتا 1 بينتطهارت بيتا 2 موجوده في البرونك 3 تمام وفي البلازم فانا لما انا بجه سيليكتب هي فيها ميزة عولية سيليكتب بيتا بروكر نزلتها العولية ان هي مور سيليكتب على البيتا 1 وتأثيرها على البيتا 2 ضئيل ضئيل مش, مش مش موجود خالص يعني مفروض ان هي ما تعملش البرونكو سباسم بشدة بس برضو معلش دايما احنا نقول كده السيليكتف بيتا بلوكر في اللارج نوز هتبقى امان سيليكتف يعني ما يجيش تقولي انا باب امانتي سيليكتف بيتا بلوكر يا دكتور عشان هي عندها برونك الأزمة لا عندها برونك الأزمة ابن عن الشرق جنيه وانا اللي يخليني قدي انا البيتا بلوكر أساسا في واحد أزماني لا اصلا ما لديه يعني Uh, والله ممكن تدي سيليكتب بس اسمه دوز والتابع لو حسيت ان المريض تعبان يبقى يستحسن إن, ان انت تبعد عن هذا الجيد طب مين بقى السيليكتب <تصفيق> يا دكتور اللي هو أتينولول اسمه في السوم شوفوا اسم مرتوب كده تينورمين <تصفيق> وطبعا كلمة تينورمين إيه رأيك في الكلمة <تصفيق> أنا قلتلكوا عليها مرة لا ليه معنى مش ملهوش معنى اه جاد اه ما بصوا الاسامي التجاريه اما أن تنسب للشركة أو تنسب ل... لاسم الدواء العلمي أو تنسب للاكشن بتاع الدواء أو تلاقي اسم ملوش معنى خالص يعني يقول هو اسم كده في اسم جميل ضاف في النافوخو والاسم في ران ما كده وحاطي فاهم ازاي <تصفيق> فمثل ده اسمه تنورمين يعني تنشن نتينو نورمين نورمالايز يعني هاي نورمالايز الضغط تنشن في هالاسم يعني التنورمين الغرس خصوب خمسين ميلي وفي مية ميلي أنا ممكن أدي من خمسة وعشرين ميلي لنينين ميلي فيه شو رأيكم طيب في بايسوبروولول بايسوبروولول والكومكورا كوردة طبعاً ده واحد أو كوردة على فكرة. وتلاقي القرص كده لذيذ ومرسوم شكل على شكل هارد. القرص شكل هارد كده جميل. وفي منه قرص اثنين ونص ملي وفي خمسة ملي وفي عشرة. اثنين من اللزق لين ونص ممكن توصل لحياة عشرة ملي. شاهدوا منحدر اثنين كفاية عشرة. منحدر لحد كفاية عشرة. ده الكوكب. طبعا خلي بالك كوكور النورمير كارفيديلول اللي فات كل دول لونج اكشن كل دول لونج اكشن طبعا احنا ادي ادي البيتا بلوكر تفاصيل للبيتا بلوكر هتاخدوها في السيمينار خلي بالك عشان ساعات يجي يقول لك ايه, ايه, ايه شورت اكاونت او بيتا بلوكر ممكن في امتحان ريتي او يقول لك ايه اتكلمني فطبع الله يبقى في سليكتف في في في وفي السليكتف والسليكتف في إجراء العائد وفي القارب وفي القارب الوصف وإنهيبه يعني بقى إفيدة سينشور في كده مخلصة ميهي بعد كده الالفا بلوكا ده اسمه بريزو اسمه طغيري ميني بريس طبعا مين؟ يعني لصدقه بريس بريش يعني أبري صحيح ميني بريس هو دهو يعني أقول عليه يعني هو مش بوبيلر أي يعني مش بوبيلر يعني مش يعني كلنا أريدنا أريدنا كلنا عبوم باق طفاح رأي كل, كل دواية يأخوها اللي هي الأنجوتنس والزندو نس نس نس نس نس نس نس مين فيكم بابا ومانطا يتمسك وبياخدوه ليه بريس كان يشعر وقعناه وقعناه وقعناه عبية شواله بس عبنا الي جالي مين بريس فيه عب خطير خنا زمان لو تفكروا البرازوسين لهالالفا بروكا اللي هي الفيرس للنوس في الامنا ان هو كان بيعمل حركة كده فاكرانا هؤلاءكم اول جرعة وثاني جرعة كده يحصل سيفي الفازو دايليتيشن، وبالذات عند الفازو دايليتيشن جاب يقول لك في السبلانكلي كاريام في منطقة الأبدون، فيقوم يحصل بولين للبلاط كله في السبلانكلي كاريام. ذا بالبلاط فازوز إيه بقى؟ ارتي وفين؟ هو فازو دايليتو الارتيالي وفينس فازو دايليتيشن. نيب مع بعض. حاجة يعني رائعة. يخلد الدم وكله رح يقع في بطن البنائين كله. خباد بطن الدم اللي أنا كمية بلاط فيس بالبالهابل. يوم الدم يقع في الأبدون في الاسترانتين كاريا يوم الفينس ريتيرني إم والكارديكوفتي إم ثلاثة زبون وقع وبدأوا هاي التنشن ودي مع القراءات بيقول له عشان كذا اسمه فرس جوس كنامنا. وناخذنا إحنا كدا فين بقى في الفرصة فكان لنا إزاي تتجنب الفرس جوس كنامنا. ازاي انت تتجنبها فقالك والله لما تيجي تبدأ بالميني بريس ابدأ الجرعة بصير ولما تيجي تبدأ الجرعة ادهاله بالليل ما تدهميش الصبح ولما تيجي تبدأ الجرعة ما تحطش معاها بالذات أذر أنتي هايبرتينسف تانية زي مثلا بيتا بوكر زي مثلا البيوليتيكس يعني ما ينفعش منادل المريض الدواء واخبرك انت ازاي كده الصبح بعدين أول مرة يأخذ الدواء وهو ماشي في الشارع يروح جاي له إيه high يروح ماله في الأرض ما ينفعش يبقى لازم أخباري من هذا الكلام وبنبدأ الجرعة يعني يا ريت بس مش مطوبة اسكت الجرعة واحد مللي جرام بيربعين وتطلع بالتدريج تدريج خاص واحدة واحد. بس في ناس ممكن ممكن يوصل لعشرة مللي مال الجيشنت تي ابتدي بقى بايه بتاتا مالي با مالي المينيمال لازم ده ده هو الميني بريس في دور في السوق بقى يا اولاد هو الميني بريس اسمه العلمي ايه عندكم ترازو سين ترازو سي في دواء ثاني بقى عرفوه. تحت شوية كده قبل المربع اه اللي هو الدوكسس اللي هو ايه اللي هو اسمه التجاري شوفوا اسمه كده موجود كارديورا اسمه ايه؟ كارديورا الكارديورا ده برضه ألفا بلوكا برضه وبينفع للضغط بس هو له يوز آخر سينايل مارجن أو بروستيد محطوبة طبعا وابص يا أولاد ايه اعتقدوا السنة اللي جاية اعتقدوا السنة اللي جاية إن شاء الله إنه البروستيد فيها زي سموز مصف فايبرز كده وتبقى زي ما تقول ضغطة شوية على اليوريسرا يعني الناس كبار السن لما بيكبار بقى في السن بتبقى بتبقى شوية فالمصف فايبرز اللي فيها او كده تبقى زي ما تقول ضغطة شوية على اليوريسرا فتخلي راجل كبير موضوع الميكتوريشا مش مصبول يبقى عنده فريكوانسي وهيزيتان يعني وعنده كده الستريم اوف يورين مش نازل كويس وكله متضايق وحاجات زي كده فاحنا بندي له البرازوسين ده سوري اللي هو الكارديورا ده بيريلاكس هذه المسل فايبرز اللي في البروستين وبالتالي بيخلي الستريم بتاع اليورين يبتدي يتحسن لان الضغط بتاع اليوريسرا هيقل شويه فانت بس ان عارف ان الكارديورا ده فاحنا طبعا اداه بقى واحد سنه كبير وبيشتكي يعني انت برضه لازم هنا السليكشن بتاع الدواء ال يعني انت الراجل مثلا syndrome B حلو كده وبعين عنده hyper وفي نفس الوقت بيشتك من الايه من البروسفيت خلاص كده فانت بص بقى على الدكتور اللذيذ ده بص في دكتور رح كاتب له ايه لقى بص رح كاتب له مثلا انت hyper tension مثلا beta block مش بص ودايوريت طب ان عندي بروسفيت وانت يدين دايوريت لن تطلعين اهل يبقى كده يبقى كانت اصح كان من أصحي أنت تقول له إيه مثلا خد بقى حاجة زي الكارديورا ما هو ده أنت هايبرتينس ما برضو ألفا بروكرا استفيد منه للقرص أستفيد منه للبخ بسي زي ما قلنا ابدأ بجرع بسيطة برضو ابدأ بواحد مللي جرام الكارديورا على فكرة جرعته شبه ميلي بريس. ده واحد مللي وده واحد مللي والقرص تبدأ بواحد مللي واطلع بقى طي بقى كمان اسبوع او كده طب اثنين ملي كمان اسبوع كده طب ثلاثة ملي حد ما تنصى لتغنيل الراجل بقى بقى ايه بكتور بتاع البروس في الدهور قولك انا ما بنامش انا بقوم من النوم اربعة خمس مرات، اخش الحمال قوله بعلينا اخواننا ياخد الكارديورا يدعي لك قولك هاتسارة انا بقيت بنام من غير ايه بقوم دور دور مايه بقوم دور مايه فيما ادوة انا عايز حاجه بس التجوز الان الشرفيه بس التجوز في أفرح شايف ان الكعب ليه بس انا حاجه عايزك يا ولاد لابيتا لون الوات دواء خدناه احنا زمان الف بلوكر وبيتا بلوكر صح الف بلوكر وبيتا بلوكر اللابيتا لون كان الف بلوكر وبيتا بلوكر بس يعني برضه هو دواء نيش باب يعني برضه بيكتب مو باب مين فينا عايز حد فيك يقول لي اديم بياخد البيتلول. ده لكن بجد لو جيت نقاشك كده هتلاقي في حد من قرايبك بيهاكرك ويقول لك باخد كارديو اه بياخد انا الكارديو بشوف باخد الكومجو والبيركيت باخد سايزاين مع حاجه ماشيه انما ده يعني ديت اللون مش لازم الدوز بتاعه يعني بص طلب انا مش مهم يبقى الجرعه مش مهم لكن جرب مين بريس او الكارديورا الاثنين ايه ببدا بواحد منهم صومة طايتريت الدوز حسب الإيه؟ الإلسطونس تعالعين والبيتر دوكر طبعا نسمى حتى الجرعة طايته وحتى جرعة البيتر هتيجي تاني بربو في الإيه؟ فلسكينيك هارت ديزيز في مجموعة اسمها سنترالي أكتل درانس دي مجموعة هو كان اسمه الألفا كانوا يقولوننا زمان يا أولاد في ألفا 2 ريسيبتور وهي الألفا 1 في الثلاث باسل 2 في السنترل في وبيقول الألفا 2 ريسيبتور دي لو بقت يا أولاد استيميوليتم هيكتدي يحصل ديكلاين في السنترسات الريسيبتشارش مش نازل هذا الكلام هو سنترل أكلم والسلام واسمه ألفا مسائل واسم التجاري ألومنت والوصف اللي مخدسين هو الألومنت ده اجد الجنبه كده بنالجه ليه في الآخر نالجه له في الآخر يعني ايه في الآخر يعني انت بس هتيجي تقول لي ايه ده انا اضغطه بياخد كذا وكذا وقال له مثل فقلت خد قلبه مثل ايه فانت هتقول لي اصلا بصراحة خد بيتر روك وقال فتر روك وخد اسي انهي منه ويه ويه وي والدكتور قاعد يزود جرعا ونخته برضه ما بينزلش فالدكتور قال ما بيندهاش انا احط عليهم Android, راح منظمه ضغط ان ده مش راح مدي منظمه على طول ده النرجيا اللي في النهاية بعد ما ياخد مثلا اكليز سنتين دواء ضغط فول دوس يعني انا بدي له دواين ضغط يعني بدي له بيتا بلوكر وايه ان هيبيتور الفول دوس وضغطه ما فيش فايده فعشان كده انا مضطر اديله ال دي هو الألضم التعيبه إيه؟ ليه احنا بنقول كده؟ لأن الألضم بيعمل ديبريشن وبيعمل إكسرا برامدة للمنيفستيشن وبيعمل كونتو أميون هيمونيسيس وبيعمل كونتو أميون هيمونيسيس بس بيه أمانة احنا مشوفناش حاجة من دي خالص اللي شفناها منه الكلب فإحنا ما بدي جنة الألضم الدهوب يعني أنا بعمل كده وفي زماننا كتير يتعلمنا الحكاية دي بندي بعاد انتي ديبريسنت على طول ما معلش ليه بس هو اللي ياخد الدواء ده اطلع عليه راجل كبير هو الانسان الكبير في السن دكتور واحد فوق ال 60 بقى بيميل بالاكتئاب خلصك حالا معاش ما بيشتغلش طبعا فليه بقى يبتدي يحس ان هو ملوش لازمة وبعدين ابو حنان يديله ارضه بالكمان فاهم ازاي يبقى راجل كده ممكن ينط من البلكونه ينط فيها من البلكونه او انا اعمل ايه بقى تروح مدينه حاجة من السيروتونين، ريابتيك لعن السيكات إذا ما هندرس إن شاء الله توسط لقيمه زي مثلا من فيلوزارك الأدوية اللي هي في السوق سيبراليكس هندرس هذه الأدوية الأوفا مثالي دلو فيه حسنة واحدة أكيدا نرجو مع البريناتز سيف مع البريناتز حتى الآن حتى الآن كلنا ينا نستعمله مع الحر ليه؟ ليه؟ خلي بالك يعني عايزك برضو تتعود على هذا الفرق ايه الفرق؟ انك انت لا تجاسد بدواء طالع ريسي ولكن ده في دواء جميل بص ما؟ ده في دواء حلو جدا طلع جديد بيستخدم ويس بس ياهه في دواء جديد طلع بيستخدم hypertension with pregnancy. Entäs se, että hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, 20 20 الدواء اللي بقاله 60 لكن اي دا وتقولك يا عم يا عم انتي بس الكلسة متشامل دا سيف بس ممكن العلم يرجع في كلام وموكلام دا بالو خمستاشر سنة وموالعلم بيرجع في كلام وبيلاقي في حاجات بدأت بانا يرجع بيرجع ويقولك لا بلاش كذا اعمل كذا لكن الأرض ممكن يرجع في كلام وليه دا بالو تعستين سبعين سنة على هذا الموز وممشان فانت خلي بقى من الموزئير في داوة اسمه كلوريدين اكتب عليه زيفت. زيفت. ايه عليه دواء زفت زفت ايه كل زين هو عامل زي بالضبط بس بيعمل كمان شويه سولت اند ووتر ريتينشن يعني هو بيعمل شويه سولت ووتر ريتينشن فنحب ندي معاه زي دايريدري اعرف اسمه بس لكن الدوز مش مهم. باذن هنا ايه بس على فكرة الالدو ممكن نسيت أقول حاجة الالدو ممكن يديني من 250 مللي لحد 1500 مللي مش عايز اقول لك ممكن يزود نقطه الكلام ده القرص في السوق الالف 250 مللي ده رخيص خالص طيب في دواء تاني اسمه ريزبين ريزبين ده ليس له مكان حاليا في شنو انت تقول ضغطك كام كل يوم صح حطه ليه ما تشمش ليه اقول لك ليه لانه هو ده على فكرة السربين ده كان موجود زمان وكان اسمه بالسوق السوق سربازين ومش عارف ايه دواء جامد جدا وكان فيه منه حقن تدي العيان حقنه ضغط ويبقى صفر لو ضغطك السنه ما نزلنا خالص اقول لك بس هو إيه باليسلمين إيه بقى ديبريشن رهيب يعني اللي ياخده هينتحر هينتحر خلي مالك ودي نقطة مغلة جدا وهو سبب حالات امتحار كتير في البلاد الأجنبية ناس كتير امتحروا وعملوا زي كده تصلي عن الحكاية دي لغو الناس للطحلب دي كمعظمها بياخد الريزيربين واقفه للعالم كله. بس احنا فيه في مصر عندنا صنف دواء في صنف دواء في شوية ريزيربين مش كله عشان كده انا كاتبها مش عارف تقوم اسمه بالبرناردين بالبرناردين البرناردين ده دواء ده اسم تجاري مازال برضو البرناردين عبارة عن ثلاث ادويه ببعض باء الفا بلوكر في الفا بلوكر وفي سايزايد الريليت الضغط وفي الزيرب ده وده ظهر في اوائل الثمانينات سنة 80 ل 80 كنا طلبات لما بدانا نشتغل أنا فاتح وحده امتياز كان مصر كلها بتاخد بريضر كل مصر تقريبا كان, كان عليه بقى دعايه وهو على فكره أخيص جداً في الفكر عشان تبعي أغص يومية برانردين لازم تضغط على الفكرة. بس أنا ما أخدش فيه برزربيل برضو هيجي لإكتئاب وبعد بيعمل كونجيشن البرانردين ده اللي هو الزربيل بيعمل نيزل كونجيشن يفضل مناخيره مسدود على طول ويعمل له كتاب طب اعمل ايه؟ يبقى انا مضطر ايه؟ انت حروس ريح مش معظومة بسك دي بقى مجموعة من الادوية زي الهايلرالازين ده أرتيليا فاص بيليتور مشهور قوي والهايلرالازين هو مش لازم اندوسك يعني بصنا مش هو ده الدولة اندوسكا يقول لك دوك اللي بقى مش هاكل هاي ولك مش هاكل هاي ولك مش هاكل هاي جرعة البيتا بلوكا لا ايه الدايف لا لها اراضي يعني حتى طب قولي طب الاتينولون اللي هو الدواء الشهير يعني في مصر كلها الهايض اللي بزين يعرفوا عنه الوطور فور الفاظل وعلى فكرة ياولاد انتو ايضا يقول لما الواحد يحصل الفاظل ضايلاتيش ضغطك حجمين ايه لك الان من الخفاء يوم الهار بيعمل ايه الرفلكس تكي كاردي بس ده بيعمل ايه بقى الرفلكس تكي كاردي عليفه عنيف ولذلك ممنوع انه يدخل في السكليك هارت اللي خباك اهو اللي عنده سكليك هارت ديزيز ده وعايز ايه عايز ايه عايز ان قلبه يبقى ماشي على مهله ده اللي بيقع ما اقول لك ايه بعد ما تدي علاج سكليك هارت ديزيز الانزايم والحاجات دي شوف الهارت ريت بتاع النيضارو عايز الهارت ريت بتاعه لاقي 60 عايز في كده يعني لو 70 يعني مش مبسوط قوي ليه لأنه كل ما القلب يمشي على مهله يبقى الاكسجين كونسامبشن بقل ال ال ديسبوليك تايم بيزيد اللي هو فيه في الكروني فيلم فانا لما اد انا هايدروجين بتعمله ريفلكس تكارج هذا روم فيسلكا الهايدرالزين بقى افتكروا عنه حاجة ماو بيعمل رد الديوز، سيسدين، بس ده الهايدرالزين. يا مكتلين أصلًا، العين اللي بيغمض عنده أرصاب أسيد، بعندو سكينريش، والإيه إيه إيه قصد، والحاجات دي كلها. فعندو ده الهايدرالزين مخلص على العين. في بعض الكلسات شن البلاكر الجايين بالتفصيل المهمة في السكرين هارمونيز. بس عرف النهاردة في دواء اسمه نيفلبل، في دواء اسمه أمليبيين، دانديزيم، فراطمين، ويعني و... سبب الوقت احنا مش هنتكلم عنه. في دواء تاني اسمه مينوكسيديل. فاكرين الاسم ده مينوكسيديل. اشتكيتوا ليه؟ بس انتوا عارفين طبعا الديل دازم اللي انتوا عارفينه وعش كده الميليوكسيدين ده ده كان دول باورفول بس جيل لقوا بيعمل هايبر ترايكوزيز كنة يعني شعر كثيف في الجسم كله. غير كنة هيرشوتس هيرشوتس يعني الفنين عندها هنين الديس يعني في ميل عندها ده، عندها شمال حاجة لك وخدملك إنما أيضاً ترايكوزيز دي كلمة تسرع الميل وين في هو الشعر غزير في الجلسة الميل، الميل أو في ميل فطبعاً الدولة ما نعمل تكون طبعاً تغلوه في هو اللي مش كامل هو في بقى تحوله الكلمينوكسيديل إلى إيه إلى ستريل كريمات بيجوا بقى فارض راس كده عشان الشعر مش كده ولا ايه بقى اللي هو فيه في مثلا بعض جيمز بيبقى دايما والله أنا شعري خفيف شويه ودايما يبقى تين فاه تعمل ايه هتجيب عارف الميوكسيدين ده السبريه سبريه كل يوم كده رش وخلاص نص لا دايما بس لما يبطله الشعر يرجع ايه يخف تاني ازاي يعني موجود حتى اسمه ايه في السوق هايو هير باك هير باك يعني العودة للشعر عودة للشعر ده هازوكسايا ده هازوكسايا لا يستخدم هذاك الوقت، لا يستخدم إلا في الإمبايرجنس. ما ليش استعمال إلا في الإمبايرجنس؟ ويستخدم مش لازم حتى الدوز بتاعه. أعرف رام يستخدم في العيب بانتينسي يمكن في لوبزيب وبس. بس كي شو؟ اعرف المعلومات دي عنو. إنه بيعمل سبريشن للأنسولين ريليز. فبالتالي بيستخدم في علاج. ينسي بيعمل سابريشن اتس الليز هيستخدم بي وخلاص لما هو كدواء بيتاخد انجكشن مش لازم تدوس 300 مجم مش مهم بس لازم ايه اسنان العيضه تنزل طول هو النايتريت ده الفي <تصفيق> ميثريتو طبعاً زى هستخدم الميثريت كأنت هايبرترمس لا يستخدم كأنت هايبرترمس إلا باي إنجكسشن إنفوجشن يعني يا دكتور الميثريت أو بصور الميثريت الأورال ده الأورال ميثريت ده بوقت دار عشان تبعي بس هو بيستخدم شيء كأنت هايبرترمس فمين هون ده؟ ما بيستخدم كanti-hypertensive واستخدامه زي ما هندرس بعدين في الاسchemical heart بس بس هو حاليا في جميع الحالة عالم الادراج of choice of hypertensive inkylopathy أو hypertensive emergency هو nitrate infusions و هنعرف إن شاء الله الاسم بتاعه مع الهيبرتنسيب انكفروميس كل الناس قلتك حطيته على النيتريد انفوشن بالضغط بيه وبعدين دواء افكتف جدا وسير يعني آمن جدا اللي هو النيتريد انفوشن وحتى يقول لك ايه افضل دواء تديه باي انفوشن لمريض الهيبرتنسيب انكفروميس او الهيبرتنسيب كله النيتريد انفوشن بس ولا دوز ولا دوز, ولا دوز. مش مهم بين دوز النباط عشان كيه بس لدوية تير فانت ترى دوز جيد دوز يبقى عمي فيها ايه فانت ايه حاجات اننا تقول فيه بقى دواء اللي هو مين بقى اللي بعد كده السوديوم نايتر كورسان ده اسمه في السور نبريت ده دكتور فيري باورفول ده بقى غص ده أشد دواء في الفاصل اللي بيته فظيئة عنيف بس عيبه هي وقت الضغط شوية هي وقت الضغط يعني ممكن الضغط يقع أنت لازم هو الفايل 50 مليكتر نحط الفايل على جلوكوز 5% وبنديه بالدوز فيلس طبعا هو مطلوب القرعة واخد بالك ازاي مش لازم ندوس ضده هنا او نفراجي يعني, يعني انت بس تقوله ايه صد بقى قصير وراف خلاص مش هي يقولك ايه الدوس كان يعني بيخل لكن عايزك تعرف انه هو أرتيريا وبيوضي طب ده حلو فيه بقى حلو فيه في الhypertensive emergency في الhypertensive infelocacy وحلو في كلين هارت لما جيت تقول تلك اولاد تدي في علاج الهارت فيل اورتيليل و ديو دايليتورز اللي هو مين حبلان الاسم هيبتور الاسم هيبتور ادناه عشان يقلل البري لود ويقلل الافتر طب ما تيجي تدي بقى الصوديوم بوتاسيوم في اللي عنده كارديوجينيك بالمنري دينا لان اللي عنده كارديوجينيك بالمنري ديما هو عنده ايه سي لفتسايدن هارب فليا لبعنا النهاردة لما بعندي كارد نيوجينيك بلمونر إليم وسيبير لفتسايدن هارب فليا لبعنا هقلق البريلود هقلل البريلود وهقلل كأرتيلي والفينو والأيليل والأوبرتشوين إبس تلدام الصوريون ناتف وسايدة أولاد واسد عملية بس هاي بطير سي انكفالوباسي و ما تقولش <cuir H� lithopathy> <متصفح> طبعاً أفكركم بحاجة انتو خدتوها في الفارما كانوا بيحطولوا إياها بيحطولوا إياها في المحلول كانوا يقولون أن هو الطوب لو دخل ع الدواء يبواص، صح؟ لا لا لا. آه، فكّت الفايل الفايل نفسه، الفايل فيها باودر فيها باودر صحيح؟ الإيزاز اللي فيها الباودر بتاع الدواء مع مول بالإيزاز الغامم، إيزاز ذاك اللي هو إحنا الطوب يخش. وكانوا يعملوا إيه بها كمان مش مش يعملوا ده هي علبة الدواء علبة الدواء بتاعة النبريل دهو علبة كبيرة كبيرة ومبططة كبيرة ليه؟ في جواها وراء فايل الألمينيوم فايل ده تروح أنت بطلع الفتاعة دهو من العلبة وتروح إيه من مغطي إزاز الجولوكوز اللي تحق فيها الدواء لازم تتغطى بالإيه؟ بالعنوين الفويل كده وتلاقي فينا سلاين إنها يخش في براع العيان كله كل متغطى بالفينا سلاين فأنت تخش على مريب تلاقي المنظر ماذا؟ إيه؟, إيه المحلول اللي محطوط في الإزازة اللي عنين الفويل إيه المنظر ده؟ ده صول اليوم؟ هو حاجة واحدة بس طول المنظر يعني إليها طريقة عشان نبدو يعني عمش ده أجريه ببعض أخر اهم بسيط في فستو الشديد في حته فارما بقى رخمه معلش بايتك شويه كان بيقولوا لنا ايه زمان كان يقولك لك نات بروسايد بيتحول في الجسم يوم الليبر يحوله ليه للسايانس يعني الساينس يعني تاكسكريت عن طريق الكلى تاني صوديوم فادت الحاجات دي الصوديوم نات الصيوي يتحول في الليبر يتحول هو نفسه إلى سيانين سيانين بيتحول في الليبر إلى صيوا سيانين صيوا سيانين هيجي في الجين مع الليول لما عنده الليبر بزيز هيجي هيجي له سيانين توكسيست كل عنده ين البزيز هيجي له صيوا سيانين توكسيست الكلام بقى تعليق اعمليه شتيله يعني طيب نيجي بقى للانجيوتنسين ريسبتور اندجنز طيب اتلاقي فيه ولا ايه بس معلش الادويه دي كلها مكتوبه في كم ورقه اربع خمس ورقات ست ورقات بس افتح بقى الدفتر طب في 30 40 5 كم كلمتين سيبته بس يعني ونص الأدوية دي يا هتتعد تاني في الكورونا هارت ديزيز هنأخذ البيد تا فوركرو من شهر يعني هتبقى برضو بعد عملية لمت يعني مش هكلاقي في ادويه ثاني خلاص في ادويه الانتي اريزميك دراج هقول لك اعرف اسم الدواء مش مهم القرا عايزين انا هتعمل ايه؟ القلب جالبش ولا خير كله موجود مصر ده الاسم الهيلتور الاسم الهيلتور خلي بالكوا الاول الاسم الهيلتور افكركم بقى بالبصوي ولاد اللي هو بتاع زمان اهو كانوا بيقولوا لنا ايه بيقولوا لنا يتحول الى الانجوتنسن 1 مش كده الانجوتنسن 2 الادجوتنس هو نفسه فاز طب اللي 1 للانجوتنسن 2 converting انزايم فالادويه دي كلها تعمل ايه على anti-converting ال يبقى تحول هتنقل احول انجوتنسن 1 لانجوتنسن لا بس هو الان اكشن الاساسي بتاعه خلي بالكم بقى من حاجه هسالكم سؤال بقى كده طيب بصوا كده في البصوير كده يبقى لما تدي اي اس ان أنا هقل. انا انا هسالكم شويه اسئله على البصوير اس ما تدي اي اس ان ماذا يحدث في الاريتيريال بلاد بريشر هينخفض بيوضح قوي طب لما تدي ايه الهيبتور بصنا في البصر ايه يحصل ايه في البوتاسيوم يعلى ولا يقطع بصها في ها <تصفيق> هو مش منتوب ان فيه الالتستيرون والالتستيرون بيعمل ايه في البوتاسيوم بيانكسكريب البوتاسيوم هنا همهدي حال هتخالي الالتستيرون يقل الى النتيجة هاي باركالي مين؟ بس هو هيعمل هايبر كاليميا في مين في مين في الناس اللي عندهم اوريدي هو ايه الكومون سكوز هايبر في الدنيا دي ايه بير وهو مش هيعمل في ناس عندهم دي ممتن هام جدا اكتب على الشمال ياتروجين في الناس ياتروجين شفناها كل قص كل 3 4 ايام تقريبا بالظبط كل 3 4 ايام من نلاقي الموضوع ده ازاي بتحس ايه سي الهيبتوز زائد زائد ايه سي زائد سبايرون دكتور امبيشن ويس رينا امبيرمي ايه رايك ايه رايك عند السعوديه بالعليه طبعا انت تقول لي ايه خلي بالك الدكتور سعب بيبقى عارف بيكتب برضه الحاجات وساعات يبقى مش عارف ان هو عنده رينين ان ما هو ده ايه اصل انا ابويا عنده ضغط بين من وعنده ايه مش عارف ايه من زمان طب ايه ان ابوك بقى كرياتين بتاع 2.5 وعالي انت قسته إستو؟ ما قستهوش شوف يعني في عمان مش في الشارع عنده رينين انت خلاص لا الدكتور عارف لا مش عارف ان هو عنده ما انا مش عارف اللي لما اعمل التحليل ده فايه رايك في الحكايه بيتقوم يبقى برضه اكتب برضه او الالفا لوحده معينه الانتر طبعا اسم الهيترون مع الالفا دكتون ده الرجل اتظبط اتظبط بفضل له ايه يبقى الفا دكتون معينه الانتر اكتب كمان لارج ديوز اي سي ان هيبيتور برده مع مش مستحب بقى. كل دي حاجات غلط بس بس تقول تقولي ازاي دكتور الاي سي مهمة جدا في حالات رينال هايبرتنشن ايوه احنا بنكتبها وبنكتب اي سي مع الكرياتينين عالي بس ما تديش لارج بص دائرة حوالين لارج يعني يعني في أصعب شيء يبقى طب مين مين أكتر واحد هنشوفه في الناس دول مين مين أكتر واحد هنشوف اللي هو معاه أل مع Alberton ولا اسمه Alberton ولا اسمه Albertor بس هنشوف مين أكتر يعني كشولي صو ناس بتدخل الاسم Alberton فقط مع مين مع مين Impairment مطلوب إيه هنا بقى ان الدوس تبقى Justin ويتعمل فضو قبل العيان الخباب ده عنده رينا الابيرلوت وبياخد اسي انهيبوتر ما يجرش حاجة بس خلي بالك من اين؟ من العيان؟ بيتابع البوتاسيوم؟ اصف فيه ناس بيحسستين اه وياخد قبل كرعة تلاقي البوتاسيوم عياني طبعا الناس دول بقى كده هو حط عليهم بقوس جانبي أو بوس الاولاني لا بوس هو الاولاني اللي بحبها بحب اقول الاولاني ده ده بقى شوفه وبنبسط جده هلون؟ بص العياني بص السنهيبتور الدكتور بص التحليم الكرياتين بتاعه كان اي رأيك صريف جدا يعني ما تحط كوز جنيبة عواجل دهو اكتب بس جنب الكوز الجنيبي زائد صبع موز اللي دي كوز مع موز مو الموز دي زائد صبع موز وعينك ما شوف الله قولك الله رحمه اخر حاجة كالها دكتوركة الموز هو المحمص كان ايرد كان ايرد بيحب الموز زال قرن كده فكان بيحب الموز درب سبعين موز ومصحيش بقى بعد هنام ما قامش. خباك ان في ناس شارحه للموز ما اعرفش ايه اللي في من دي نيجي بقى ايه بقى الدواء اللي حلو قوي في الاسي الهيبتول في بس يا عايزين نقول الـ uses بتاعكم طبعا Hyper-tention Hyper-tention وحلاب الهارت وخلي بالكو في الهارت فيليا عايزك تضيف حاجة هو بيعمل بيعملية الهارت فيليا ما احنا قلنا بيقال البريلود وأفترلود اللي اسمي موديل بيقلل البي تو عشان كده هو فعلا دواء جدا جدا جدا ايزي الهيبوتنسيڤ بتاعه القرعه بتاعته الدواء الرئيسي فيه اسمه ايه يا اولاد كابتوبريل كابتوبريل ده اسمه في السوق ايه مقتوم اسمه مكتوب امال ايه كابوتين أولاً الأرس يولاد 25 من الهان الأرس نصف عن الكريس بإذن أربع بين مرات 25 من دول. ممكن تدردي بقى نص أرس ثلاث مرات في اليوم أرس ثلاث مرات في اليوم أرسين ثلاث مرات في اليوم وقتها دكتور بص مينيمم اللي تدوس يبقى ديفايند يعني لا تجيبو 3 دوزز أو 2 دوز اللي مستيك برضه هيك الكومن مستيك اللي كابوتين دوز بغلط خلاص تاني يا حاج كابوتين اهو تاجي كابوتين كده كا خلاص باخد قرص كل نص بس بس ما ينفعش ده هيظبط الضغط 10 والعشر اتنشرة ساعة تانين هيبقى الضغطة عالي إيه لا ينفعش يبقى الآن فتنتلقى لا يا حاجة خلي القرص تبقى الصبح ده هون خليه نص قرص الصبح نص قرص ونشوف بعدك نعمل ده مينمان يعني ازاي فيه طبعاً side effects لما قلنا الكحة و الهيبركاديمية دي من الحاجات الرئيسية طبعاً بالنسبة ليه السبب؟ لذلك نعمل لكذا تحب هي accumulation of Bradykinins. ل ليه ليه ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل الـ Converting Enzyme Neatoplyze Bradycine <تصفيق> ألا إديت أنتي Converting Enzyme ماذا يحنس الـ Bradycine هداء عينة بتجمع فيه اللان فتعمل Chronic Coff معلش ما كده بريبس نه معلش لازم نخط حب حلوين هذا بص بقى بص بقى مش هيمفع حط قدر انا هعمل بريك وهشتغل اللي مش عاجبه يروح ميدان التحرير روح بقى اعمل مظاهره التحرير انا مش حكومة الحكومه ادم مش كده بصوا ما تحكوا تلعوا هتدللك حاجه مختلفه هيخش دي يلا خمس دقايق كده وخلاص تعال عايز اثنين إيه, ايه هو ايه هو الايزي هيبتور اللي هو دايما بيتاخد قلنا الكابتوبريل المشهور عيبه ايه عيبه الجامد شور اكشن شور اكشن انا لازم اخد حاجة لونج اكشن فالاذرب إيه سينهبتهم جدولا اكتب عليهم بين كورسين من في بيزة في أشهر فيهم في السور اسم العلمي اسمه في اسمه ترايديس. مش كده انتو ترايتيز اكتب بقى شوية حاجات عن الترايتيز ده على الجنب كده عشان تبقوا عارفين المسألة في ترايتيز 2.5 مللي و5 مللي و10 يعني كل ده كونسنتريشن سولت في ترايتيز 2.5 مللي و5 مللي و10 وفي ترايتيز اسمه ترايتيس كومب كنب بيتئيلة في الأخ مش ليه خفيفة بيتئيلة سي او ام بي ترايتيس كومب, كومب عبارة عن ايه عبارة عن رامي بريل. خمسة ميلي عبارة عن رامي بريل. خمسة ميلي 25 مللي داي هيدروكلورو سايزا 25 <صحيح> مللي داي <صحيح> <صحيح> في كمان دواء اسمه ترايتيس وجنب كلمه ترايتيس ال اس كابيتال ال اللي إس يعني إيه بالقسيم يعني ايه؟, إيه لو لو سترينس لو سترينس يعني ايه؟ يعني هو فيه نص الكمبي يعني هو إيه 2.5 ملي رامي بريل 2.5 ملي رامي بريل 12.5 ملي داي هايدرو كلورو سيسر 12.5 ملي داي هايدرو كلورو سيسر في دواء عندكو اسمه ليزينو بريل اسمه في السور بعضوها <تصفيق> يعني اسمين كده بس معلمك فكرة بس انت عارف الهدوية اسم هيمترو مثلا عارف الكابتوبريل بريل دواء الكابوتين ده ولا خمستاشر اسمه طبيعي كل بقى يعنيه ليه بقى؟ خمستاشر يعني تلاقي دواء اسم غريب جدا تيجي تقرأ إيه إيه دواء تلاقي طلع إيه كابتو أي حد بيوم نازل أي دواء فاحنا بنطالب المسؤالة دي تختافي بس لما تصور لس بيقول لك فيه ليان جما من الواجه Saira, se oli uutta liukua, mitä se oli إذا قالوا في خمسة ملي وعشرة ملي خمسة ملي وعشرة وهكذا طيب ناخد بقى مين الأرمس الأرمس بقى اللي هم مين أولاد اللي هم, هم أنجوتينسين ريسبتور أنتاجونيس او أنجوتينسين ريسبتور بلوكرز الأرمس دي في صنفين واحد اسمه لوزرتان والثاني اسمه فالزرتان اللوزرتان يا أولاد اسمه في السوق للتسهيل لوزرتان هو اسمه في السوق لوزرتان اسمه كده. عشان تبقى سهله يعني اللوزرتان في 50 مل و100 مل احنا من 50 مل في صنف تاني فالزرتان اسمه في السوق طارق طارق طارق ده فيه منه 80 مللي و160 مللي 80 مللي و160 مللي في برضه عشان تعرفوا المعاني برضه يعني عايز اقول اكتب على الشمال كده الكونكور الكونكور بيتا بلوكر بايسوبرولول ده في مثلا في السوق ايه الكونكور 5 ميلي جرام بلس يعني ايه بلاس دائما كم بلاس وكم معناه ان الدواء معان خلي يريد يبقى قول ايه بلاس كمكور 5 ميلي جرام بلاس يعني ايه يعني عبارة عن بيتا بلوكر وكم بلاس معناها إيه اتناشر ونص ملي جرام داي يعني كيلو بلس معناها 12.5 مللي جرام داي مثلا نقول مثلا اللي هو الطارق الطارق ده قلنا فيه 80 ملي وفي راس 160 مللي فتلاقي الطارق فيه دواء اسمه كو طارق كو سي او بعدين شرطه كده خلاص اللي هي ايه كو طارق كو يعني ايه يعني معاه برضو سييزاين 2/100 ملغ سييزاين طارق بقى اللي هو كو طارق في منه 80 و100 و160 يعني يعني 80 ميلي جرام طارق ومعاه 12.5 ميلي جرام دايهاي ميلي جرام 160 ميلي جرام يعني الطارق 160 ميلي الغلقه الزلطان ومعه 12.5 ميلي جرام شاولك أنا باخد طارق باخد كور طارق باخد كونكور باخد كونكور بلاس ترايتس كون ترايتس إللي إس تبقى عندك بس فكرة شوية عن يعني خلاص ما تحش ساير في الحاجات دي بس ده ليك انت عشان ما تطلع تمارس المسألة تبقى يعني فيه شوية فجعة طبعا الاربس الميزة العليا بتاعتها الميزة العليا اللي هي ما تمشق يبقى المريض اللي محتاج إيس إن هيبتونز خلي <سؤال> <وإيه سيه> بالك <بيتوم سؤال> أولاد المريض اللي محتاج إيس إن هيبتونز و إيس إن هيبتونز مش هتنفع يبقى البديل الاربس اللي هي دهيله نفس الاكشن نفس البيلتريس بتاعتي اوكي okay. في بقى حته عايز أقولها برده إني بي عن الاي سي ان هيبيتور والاربس اكتيد ان الاي سي ان هيبيتور والاربس بيؤدي الى the annual part of of the different art of the minerals in arts where and these inhabitants the invitation in different أغطي نور أغطي نور سي أولادرس أحسن بي أفضل من هذه يعني كان منظر كده والأفرن تعطينا بنا خلق الأفرن بواسع شوية والأفرن بيه أغطي نوعي الكابيلرس الكابيلرس دي أو الكابيلرين و جوجل والمينولاس دي بقى هاي بريشر هاي بريشر وطبعا الهاي بريشر ده هو اللي يساعد على عمليه الايه الفلتريشن وله علاقه في القصص دي في الواقع الكبلر في الجسم هو من كل منيرن من الراي فير عالباشر من وهذا الكبلر هاي عشان يساعد على عملية الفلترشة من الفلتر اللي خارج اللي بس هنتكلم عن الكلام ده الناس بقى يبقى دلوقتي كما نبدل المريض أربس أو إسم هلوك ماذا يحدث؟ مرازه المالياتيشا في الإفراد يوم الانترا الإنتراب والمالياتيشا يحصلوا إيه؟ ها؟ يبتدي إيه خلي بالك ودي بقى إيه القيمة بتاعتها؟ ها زينا أقول أن نجي لها قيمة في علاج حالة البياباتيك من الضياباتيك نيفروكسي بيقولوا عليه انه بيبعنده very high intra-gulomerular يعني الناس عندهم سكر ضياباتيك ال ده بيعاني فطرما ال intra-gulomerular pressure عالي وبيعمل بعد كده رينامفيلية أو خصص هنفهمها طب انا ازاي انا اقلد الانترنينيب برشن بالاسي ميبتور او بالمقاعدة بسيبقى قاعدة وقاعدة يبقى يريد كل الناس الديابتك لما ايه هو هايبرتنس اخي من بقى اولا اكتب له ايه اسي ميبتور او او اخي ومانا تكتبه له ايه يقولون ده بابا يا ده بيت طب كواسي وبياخد ده بالضغط باخد كازم طب ما تدينه يعني اسم ايبتو او حتى لو بياخد ده وهو عايزه مثلا ده سهو عايز بيتا بلوك عشان الهارت ليت عنده سريع فهو بيحب بيتا بلوك خلاص يدينه كده سن الاربس معان او شوية اسم ايبتو ولو جراعه بصير انا بيديه نقطة مهمة في بقى سكيمة كده مكتوبة يعني بيقول إيه في الإسرائيل بيقول لك أنا دلوقتي عيان جايلي عنده ضغط هل كلام إس كده؟ هديه إيه؟ كذلك؟ فأكتب لك الأبروتش الأولاني ده أكتب لك إن ده أبروتش بستيبس معينة بس في حالة ما فيهاش أي إمرجنسي ولا فيها أي مشاكل يعني إيه بالبلدين يعني واحدة هاي برقوة بس ما عندوش حاجة تانية خالص ما عندوش اي امرجنس في احد خلاص كده طيب هده معزه فقال لك step 1 لو انت تمشي معا بقى بالخطوة step 1 إلقى بدوى من ثلاثة كالسلتشاني زي دينتا زين او بيتا بلوكر زي الاتيلول بأكزامبل او اس مثلا زي الكابتور مثلا فلما كتوب الدوسيس 25 ملي جرام بردي كابتو بريل. بس خلي بالك أرص الكابتوبريل بريل 25 ملي مش هدي في اليوم أنا عايزة نص أرص الصبح نص أرص بالليل ده ده وإيه ده ده ممكن أن 60 الصبح 60 ملي بالليل ده جاي في الوقت ده التينورمين الولئة التينول 25 ملي جرام بدي ستيب وان. الراجل ما عندوش بقى ايمرجنسي تعال لي يا عم الحاج ايه الاسبوع <تصفيق> الجاي بعد اسبوع يعني نقول كده كل خطوة اديها اسبوع طالما الراجل ما عندوش ايمرج عدى الاسبوع اروح ايه اشوف ما تحسنش فيقول لك ايه دبل الدوز كنت بتدي كذا خلي الدوا الجرعة دبل جه في الخطوه الثانيه بعد اسبوع ما تحسنش برضو بيف عليه سايزايدر السايزايدر كان بقى من 12.5 مللي ل 25 ميلي. طب ما ينفعش تشوف الدواء اللي انت بداته يجيله فول دوز من الدولة. يعني مثلا كان مثلا التينورمين اللي هو التينول ممكن لحد 200 مللي ومع برضو الايه الدايريد دي خطوه كان أربعة صح اعمل بقى 4 داش عايزين قبل 5 أربعة عشر إنك أنت تعمل drug combination plus diuretic drug combination plus diuretic زي زي combinations نبي نسوي زي مثلاً ACE inhibitors لو عايز بحط على جانب أو حدش عن المكان يعني او ممكن نسميها 5 و 5 ما عنديش مشكلة بس بس كيبز يعني فتدي مع دايريتكس زي ده اكزامبل ايز ان زي بلوكر سيت دايريتك فبرضه بيياخد ايز ان بيتا بلوكر ودايريتك مثلا كالسيوم تشانل بلوكر وهكذا يعني انا هنا كده حاطط كذا صام دي الخطوة اللي هي قبل الأخيرة. لما داير الراجل بقى برضو ما فيش تغيير. بس على فكرة ساعات احنا عارفين نحط يا ولاد يعني احنا ساعات نحط يعني يعني تحط برضو sometimes بتحط beta بلوكر calcium channel blocker يعني يعني دي خلاص بقى. دي اللي هي دي خطوة أربعة إيش برضو يعني يعني مش هدي, هدي صفوف ودوائر، بس هدي ثلاث أصناف ودوائر، إيه؟ إن هي بتورودي بلوكر وجالسة مشمل، بس خل منلكم من حتة البيتا بلوكر والكالسيت المشمل بلوكر، مين اللي مكون باند مع بعض؟ هنعرف القصة دي إن اللي بينفعلا، مين من الكالسيت المشمل بلوكر مكتبي بكون باند مع البيتا بلوكر؟ مين فعلا؟ أني مع اليوم، المفيدة والامل تبين. ده ناخده. أنت في الكالسيت شن البلوكر لا في السكرين كونت. يعني مش كل الكالسيت شن البلوكر تتحط مع البيتا بلوكر. يعني مثلا فرطانين، نيجي تبين وتروح. نيجي ما يفعش حطه مع البيتا بلوكر. بقى حطه مع كلين. أنت كلين، كالسيت شن البلوكر بتبقي بيرلي فاضضة إلي يقول لي مصدر زي النفيدبل والأملو ديبين دول مكري يكون بعيد مع البيتر يبقى خدت بقى إيه أملو ديبين أو النفيدبل ومعاه أتينيولول وخدت معاه اسي انهيبتور ومعاه منديوريتك لا لا هوي كل ده وقرعات جندا والغاية الضغطه كان عادي لسه تروح داخل على الخطوة الخامسة والبلوزن ديها الألطنت اللي هو الألفا بيسايل هو هنا بقى أنا ها دخل في الألف ومثال دو بقى إيه بقى لما أنا طلع عيني بقى عشان بس ما تكتبوش الدواء ده أيضاً كده لا لازم يكون طيب في بقى سؤال جميل اسمه هايبوكاليمي هايبوكاليمي هايبوكاليميش أجل من ده برومل والبرومل دي جاءت مراتين تقريبا وكانت أعمار عن مسألة كونز والكونز بلوم اللي هو مين يا أولاد؟ اللي هو برايمري <تصفيق> هايبر الستيرويدز كلنا عارفين الكونز الستيرويد بيبقى عالي فلما بيعدي الالدوستيرون بيعمل صوديوم ريتينشن بوتاسيوم اكسكريشن فبيعمل هايبو من تاني جميل كوشي نفس النظام صوت رتension وتس مكسشة من تاني كمان لو نبى رين الارضي صنوس رين الارضي ليه بقى؟ لأن رين الارضي بتعمل رين الاسكيميا فرين الاسكيميا هطلع الرينين الرينين لو ما طلع مين ما طلع نفس القص بص بقى ما ينفعش تقول لي باروتينشين مع دايريتين دايوريكس بتعمل ايه؟ ايبوكاديميا طبعاً اسألكم سوريا احنا قلنا السيازايل دين موطة بس افكركم بيها قلنا السيازايل مش مكتوبة في السوق خالص لوحدها ليه؟ تبسيتو الدنيا رسل المعلومات هتبتدي بقى تتنطور كيف؟ يبقى السيازايل ليه ما تكتبش لوحدها ها؟ قلت لك لإني السازابا بتعمل هايكل كليم عنيفة فلازم نكتب معاها حاجة من الدين. بوتاسيوم إسبيرين بترابي زي أو بكتون سبيرون بكتون أو أو إيه أو أماي لوريت إحنا كابين كده او ايه الدواء استنى بس انا هكتبها لكم دلوقتي او ايه الدواء اللي خبناه النهارده بيعمل هايبر إس اسمه هيبتوم يبقى ما تدي سايزايد مع الاي سي الهيبتور في نفس العلبه يبقى لا بارو هيس السيكريبت اكتب يا جميل الحبه لانتم ممتازين بتجروا بدال التحليل بس وبتعملوا قلق وخلاص لا ما ينفعش يعني يعني لو انا طالب كليه طب يا استاذه انزل دا التحرير بس معاك كتير اقعد اضيط شوية وبعد كده اعمل بريك او احط لي شنطه امصل طبيب اعمل ايه اعمل ايه مضطر ازق اكتبها بتقول يبقى اكتب السيزايدز بتؤدي الى هايبوكاليميا So it is usually combined with diamond. it combined with combined with air potassium spiro. Dr. قلت لكم اسمه التجاري قال لا قلت اسم الدواء التجاري اللي فيه سيزايد مع الضغط قلت اسمه الدكتزايد كتبناه في الهارت فير لا مؤاذه صح يا استاذه شكرا أو كمان حتى قلنا كمان ايه قلنا اوسيزايد وامايورين المايوريد دوز سايزايد اللي هو كان اسمه الموديوريتك موجود ده هناك في الحتت بتاعه حتى دي موجودة في الهايبر تنشن سايزايد مع المايوريد اسمه موديوريتك أو تبقى كومبايند بايه بقى تبقى كومبايند بحاجة ثالثه اللي هي مين اه الايس او الاربس ما هو الايس والاربس هيعملوا هايبر كاليميا بقى الاس بس عشان ما بيش تقولي ازاي بقى ده فيه سايزاين ده ما معوش كالبوتاسيومي سكيلين لا معو الاس الانهائيبات والارب سكيلينه هاي باركالين يبقى مع السايزاين بيزبط كله ما حش ماشي ولا هاي بانين اجب انصره بايكلة بقى انت البكالي وهاي مش مشكلة بس خالتكوا اللي بصوا كلكم خالتكوا حتى حيات في فيكوا ناس كتيرة ليه باباك هايبرتينس وكده بياخد اسبرين اطفال ده كويس بس لو حصل افرض جه فتره من الفترات ضغطه عالي جدا واخد في لحد ما اتخدي بس ليه هو لك ايه في الاسبرين ام اس هيمنع طب هي السيريبر انفاركت او مايو يا انفاركشن الحاجات دي بتكومن في الهايبرتينسف اه كوم بس احنا خايفين من سيريبرال ايه ما ولا ماكش ان شاء الله خير بس بشار يبقى البлад بريشر كنتول طب لو جه البлад بريشر بقى عالي قوي الايام دي والد ابويا ضغطه 200 قال كم يوم لا وانا في الاسكرين لا كده يتظبط الكوم نيجي بقى بعد كده هو. خلاص يا نايم اهو مش خلاص ولكن طويق انتوا راقوا حاجه نعم هجاي ده بعد يا الاسبوع هنشتغل دوله مش اه احنا بصوا ناخد كمان مع دين أربع وخميس ناخد معاد الأربع ومعاد خميس الأربع برضو هنا ناظر لا لا لا فيش كنين يبقى اللي جاي الساعة ناظر يعني أبضر يعني يبقى الله تصنعه عندها جاي لشان كلا أخذيه جاي خلاص الأربع أربعة هنا بعشرة أصل. ما تك ما تك نص أصل. ما تكش سبعة و أربعين. لا عشرة. أنا بنتي بصي أنا أنا بعض علم في جوف الماء يومين. حتى الفجر عشان كده بنام واصحى براحتي يا اخي تعمل كده بقى لي الساعه 10 صايه عن بصي <تصفيق> على اليوم بادئ دول الناس احب كده ايه اظبط دماغي على طول انت <تصفيق> ايه التاكسي <تصفيق> ده <تصفيق> لا, <تصفيق> لا. طلب الطربه خطا لا هو ممكن هو صواص الاربع ان الاربع عندي اجازه بعد كده لو لو حصل حاجة تانية ممكن اا يعني مثلا يبقى ايه بعصا الدور ازاي لو لو تحب اعمل الميعاد بتاع الخميس هو الميعاد النص بعصا الدور المره يعني اعمل ميعاد بعصا العصر هنا مع بعصات الدورة في ايه؟ بكويس؟ ولا مش هتفرق؟ يعني نعمل كده وكده يعني نعمل كده ومعال كده تقوموا رباش خلاص يبالعين هتبالك كميس بعصات الدور ولين الاربع بعصات الدورة مساء اتبوش شابيكو بادري اعنى الاربع لاباش يعني اني خمسة سبب <تصفيق> يعني المعادة ايه؟ المعادة اربعة خمسة سبتة خمس، سبعة بس كده؟ اربعة خمسة سبتة سبعة وربعة سبتة انت بس كيدي ونام لحد ما دينا مصر؟ يضعولي ان انا أبغل. مش هكذا مش هكذا مش هكذا مش, مش, مش, مش بص يا حبيبي الحاجات ما تنفعش ده أنا رئيسك مش حبيلين ما حصل ليه ما حصل دول شوات عيال دول شوية عيال يا. دول شوية عيال يا. وأنا اكتشفت ان البلد دي كان مدورنا دورنا شوية عيال والله العظيم. حب تعال بنعبوا بينا الكورة وإحنا نحفي نتكلم ده مش عارف مين هو اه اه, اه, اه ما بيقولك لك الحبيب لحبيب العدلي لا بيتكلم مع حسن مبارك فبيقوله أنا انا رئيس عادت اقول لك سيب الحشيش في البلد. تعال بقول لي لا القبض على ما حشيش ومن على الحشيش ما نعمل حشيش. الشعب فات ديني بقى بعد كده special problems اخلناك اخلناك هو سيرك كده احنا ان شاء الله لما نشوف 4 و خميس لو اتاكدنا ان بتاع جاي ايه باين يعني ان يعني ايه مش يعني هل هينزلوا بقى جيش في بقى جيش مش كده بقى ايه جيش في جمع الشرطة مهكمشة بقى يلا عشان بتطول. بس <تصفيق> دي انا اقولها بسرعه ماشي بحث بحث الخلايا السكيما اللي انا قلتها كانت على مين صحه بقى معايا كتعلمين على واحد ما عندوش اميرجنسي ما عندوش اي مرض ثاني خالص خالص يعني بيور كده تعالى تشوف بقى لا في ناس هيجيلك عنده حاجات مع بعض في طالة تكتبه حاجات معينة تبدأ فهمت ماذا السؤال بتاعك كلا مية مية سبعة كشهر اول حاجة هايبرتنشا مع هارت فيتو تديلو ايه تديلو بقى اسي انهيبتول تديلو ممكن جنب الاسي انهيبتول تحط برضو عاربس على اساس دائما انا بتزلم مع العالم دي لما يكحه يبقى أنا كده بقى للبريلود وافترلود وبدل ديوريتك والدنيا حلو تمام كده أفايد مين بقى أفايد البيتا بلوكر إلا بالطريقة المسؤولة يعني ما ينفعش بتيجي تلاقي مثلا واحد عنده ضغط عالي وده في هارتفليا وتروح رأسه ببيتا بلوكر بلارج دوس ما ينفعش يعني زي يبقى لازم تدي سمول دوس وتطلع بالتدريب ومابتبقاش بص ما تبقاش معتمد على البيتا بلوكر كاندي هايبرتينشن فاهمين قصدي ولا يعني ما تعتمدش ان البيتا بلوكر بقى هينا اضبط الضغط لا ما نهدي بقى الاسم هدي حاجات تانية والبيتا بلوكر معاها بس بالطريقة اللي احنا اتفقناها قل كده خلاص دي هايبرتينشن وسي او بي دي او برونكازم ايه اللي عن البيتا بلوكر. حتى يا دكتور السيلكت يعني دايما بنقول لك ايه السيلكتف زي ما قلنا في لارج دوز بتبقى عامل زغط ليه بقى مفيش ده ده كده طب ادي مين يا عمي ادي كالسيوم شانل البلوكر في مكتوب كمان ايه اس ان هيبتور واكتب ار بس, بس خلي بالك برضه الاس ان حط بين قوسين برضو الكحة يعني برضو اه لو عمل الكحة في الناس دول هتبقى تفقى برضو مش نقصة بقى ما نقصة ايه ايه ايه افرقا يعني الناس قولك ما تدهمش خلص ايه سألني ارس افضل روم زا ستار طيب ايه ايه رأيك في بصوا البيتا بلوكر هو يعني عايز اقول ايه ايه مش مستحبة لأيه بتعمل مص حاجه مهمة انا يا ساد سؤال انت بتيجي تكتب علاج لمريض سكر ولا حتى الايه كلنا حتى الان بخاف من ايه بخاف عشان الدواء بتاعي يعمل له ايه خايف لا السكر لسه عادي طب هو يعني عمال يقل شويه كميون وربنا حسبي يعني لا السكر وراجل وراجع كمان طب ايه بيخلي البني ادم يحس بالهايبو جليسيميا او يخلي الدكتور يعرف ان المريض ده عنده هاي الميلاسينيا. ريليز أوفر أدرينالين. بيطلع فتلاش مريض تريمرز وسوتينج وفا. فيقول عليه ده هاي قو ونقول له لو حسيت ان قلبك بيدوخه بجامد او في عرق كده ولا ما أعرف فيه وتحس إن أنت في دوخة إيش ما يسكر ده دايمًا نقوله كده. طب البيت بلوكر هتماسك سيمتومز وسين. بس لكن هي اكتب عليها It is not absolute contraindication بدليل ان انتو قريبكم الديابيتك الهايبرتنسي بياخدوا بيتا بلوكر عايزك بس تعرف معلومة كمان عن البيتا بلوكر وعايزك تكتبها لي على الشمال ان البيتا بلوكر والسيازيل بتاجري في الهايبر ليبيديميا ان يعني مش لازم ان دايبت تقول بتاجري الهايبر هايبر ليبيديميا بوضح طبعا مريض السكر اقول سبيشلي ان دايبت مونيتور البراط ايه الاس اللابتس طب ندي ايه للضايبتة ندي كالسا من شان دي اس وجنب الاس اربس طبعا الاس والاربس دي احلى حالة طالما قلنا اس يبقى ايه او اربس هذه ضايبتة أحس بس أعديكم معلومة برضو كده عشان تبقى عفلها وكل واحد ديه أخطاء هو جماعة ناصر من حزب يعني أقول كم سنة بقى بعدها خمسة وربعين سنة خمسين سنة بقى. قال إيه؟ قال الكلمة قال اللي بيحصل في الوقت. قال ما ينفعش سيطرة رأس المال كده على طول قال كده لو حصل إن الناس اللي معاه فلوس دو دخلوا في الحكم يخلوا كل حاجة هتبقى في مصالحهم مش عارف وهيدوسوا على الفقراء وهيدوسوا هو عارف قد من لما 50 سنه فيها. مش عايز ناس الناس الغنيه يبقى هم بس بس ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ من اللي طب طب طب طب ولا ينفع الاشتراكيه هابل ولا ينفع ما هو قال الكلام ده فين في بلدنا في بلدنا لان انت بره في رأس ماليه عادي بس رأس ماليه مصري المعنى الخطيئ المعنى الخطيئ المعنى الخطيئ المعنى الخطيئ تلع ناس كله عشي كويس كله عشي كويس برضو نحن ما ينفعش بس العيل عندنا بمزر بمزر الجامل أول مش كده يعني كتير او يراتهم من اليران مش أي حاجة ملايين يفهم؟ اوهو أوه. من كتير يعني ايه هو زي ما بيقول البيت اهوك يعني Oj, ta nehd hypertension, malbriffer, vascular disease. Il hypertension, malbriffer, vascular disease. beta blockeriä voide beta blocker teämäli vasu konstriction. Jumävelän, يدينوا بقى فاصل هيتور وعلى رأسها الكامسة بيتشانة بلوكر زي البراطانين زي الهين مرتبون مش كده يبقى دول او خلي ملكوا من من الاربع بروبلمز دول الاولانين اللي احنا ودهان دولار هايو مع مش عارف كده كلهم عبارة عن تلمة واحدة افايد البيتا بلوكر وهي دي فاصل بيليتور لاو انت في كمان مشكلة تانية هايبرتنشن و اسكيميك اه هايبرتنشن اسكيميك هارت ديزيز هايبرتنشن اسكيميك هارت ديزيز ابعد عن الهيدرالازين ليه فيكس تكا مكتوب برضه ضمن نفيديبن مش ابعد عن النفيديبن اونلي يعني يا دكتور من نوع بص يا دكتور من دي اوعى المريض سكيميك هارت ديزيز من ألون ليه رفليكس تاكي كاردي لازم ان فيد بن. لو كتبته تكتب مع بيتا بلوكر اكتب الاسم ده بي غلط جامد دي فيد فعليا احنا نتكلم عليه السكيميك هارت See kun when hydrogen on that our ability even defendability. You add the So it is better to be combined with let's في حالات الاسكيميك هاردد لان التاكيكاربيا مش مطلوبة طب وان نفيد من ايه حالاته مرخيص يعانه فان نحب نكتبه وانا حاططه بيه تلوكا كمان رخيص مش حاله بيه لان الناس هتعمل ايه ما ديه برضو من مساوي الدنيا مليون. حتى من ضمن البصد كل حاجة كتليه للمرضود بتاعه ما هم قول من ستة شهور بالزبط او او, أو اربعة عشر منعوا العلاجات اللي هي المجال منعوا معظمها العينين كان بيجولنا يا دكتور العينين بيقولنا يا دكتور المستشفى رجالة راجل كبير محترم وراجل محترم ولابس هدوم كويسة وزي الفول الراجل بيعاية لأن علاجه بألف جنيه وألف ومائتين جنيه في الشهر والدولة كان بتدفع له المبلغ ده طب أنا هجيب الفلوس دي من دلوقتي عامل ايه أنا تعبان خلاص خلاص قطعوا العلاج طب ليه قطعتوا العلاج؟ هم لا تبقى بيرجعوه تاني ليه تعمل كده قريب اقل واحنا شايفين طبعا طبعا هعمل ايه واللي بعدها واحدة ست ومش عارف مين كلهم بالمنظر دولة كانت بتدفع حاجه انا كنت قلت دي حاجه حلوه برده البلد بتعمل حاجات مش وحشه لا حتى دي كمان شيء قال لك شيل البتاع اللي تحتيك دي <تصفيق> عارف ازاي هو شال الغطا وسبلك بتاع تحت انا صاحبها من تحتيه كمان يا اولاد الكلب قسوه قسوه طيب. البرايجز. يبقى طبعا الإسكيميك هرت الزيز بقى اديله يبقى. اديله بقى ااا آآ كالسيميت شانن بيتر بوكار. وهكذا. برضو حط برضو يا دكتور مع الإسكيميك هرت الزيز حط برضو إس إن ليه بقى الإس إن إيه بتور إف إيد ايه فايده الاس اللي في بترفع الاسكيميك هارت ديزيز ليه فايده اه هي مودلين وفي فايده تانية لو الايجكشن فراكشن قليل هيحسن المسار يعني ايه ايجكشن فراكشن هو اللي عايش فيه هارت فيلر يبقى انا كفازو طيب بتاع طول يا اصحاب ماليش دعوه بالسكين ايوه بس هو بيقلل برينول وبيقلل افترولون فبالتالي ده هيبقى مهم لو الانجيكشن فراكشن اه وكمان الريموديلنج اللي بيحصل مع السكين ممكن اه ممكن آرت اه هو الار بصوا الاز ان هيبيتور بديله شرطة ميلة arms يسي شرطة ميلة arms ده هو ده يعني ايش مشكلة hyper tension and pregnancy اهم حاجة الاضومات safe هيدرالزين safe الكلسة منشامل blocker safe selected بيتا blocker safe ابعد عن اهم اتنين ابعد عن الاندران ابعد عن اسمه ده عن الاسي قلت عليه كده انضلال بيعمل فيتال راديكال بيعدي الطبقه من الفيتال راديكال الاز الهيبتور بيبقى تراتوجينيك هايبر تنشن مع الكلى هايبر تنشن مع الكلى الهايبر تنشن مع رينالي خلي بالك خلي بالك من الحياة دي لو كين تعبانه انتوا قولوها لي انا قلتها مره في لو كين تعبانه توكيني تعبانه وانا عايز اديه اوريدين ادي السايز ولا لازم بس عشان كده اللاز بس الفل اللي سايز عايد مع ان الانترنت مش شغالش لازكس أحسن. مين بقى الاسي مهيبتور لو هتستعملها مع علينا الامبرمنت اعمل مونيتورين للبوتاسيوم والكيني موقش دي اهم تريك في الحل انما تباقي كله كلام عايز يباتين يباتين طرح ولا شابه قانون الطوارئ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ الناس بتتجوز اه بص الناس بتتجوز وتفرع زي ما احنا هو كتب عليه نوع 0.0 كده طول عمره يعني الطبيب معسل ايه لازم يتعسل المودي لو واحد عنده فيلمه ان للكس رزر كانس ايز تعمل فيها ايه الاس ان دي اعمل مونيتور البوتاسيوم والكيد تمام كده حلو قوي المريض ده ضغطه كام الراجل ده ضغطه مثلا 200 اثنين على مائة وثلاثين فيقول لك حاول تواطت الضغط جينك هل لأن الضغط العادي معناه إيه؟ إن إن تيجي بهاي بريشر. لو وطتوا مرة واحدة، آه هيحصل بقى سريبرا بالذات سريبرا دامج. خلي بالك دي نقطة مهمة جدا. عشان كده أقول لك أنت لو وصلت ضغطه المائة وخمسين فاكرك ما توطيش بقى ولا هو عايز 120 80 عايز عايز يجيبه على شعره ما ولازم توطي الضغط على مدى ساعات طويلة مش بننزل مرة واحدة نخلي الضغط ينزل زي البرشامته زي ما بيقولوا كده ونجيب البلط بريشر لفتره عشوائي 150 مثلا 150 90. ليه ليه ادوغى كان ضغطه كام هو كان ضغطه كام اصلا ايه اللي بس موطى طب انا هستعمل انا هادوية هستعمل هادوية قوية بس عمد بيتا بلوكر اسي هستعمل انفوشن امايتريد هستعمل انفوشن سوديو نايتروسايل يعني زي ما احيزنا الهيبرتنشن في الالدريد احلى حاجة كان سبتشمل واسي خلاص كده بيتا بلوكر مش مستحبة هي مش كونتر انديكيتر se it's better to avoid Se on parempi poistua sairaalasta. Sairaalat tämäkin بتعمل في الناس الكبار treeninä. يعني الناس الكبار في السن تلاقي بص مش عالقناه له كده بتاويه كده فتلا راجل ما عندهش حاجة خالص إلا هايبورك ندريم يعني كما أنت قبل عن السيزايد ياريت البيتا بلوكر تقبل عنها لو أمكن لو أمكن مش حاجة يعني وهي استحاب الاسي نيبيتور وبرضو اسي نيبيتور أو أبس زي ما قلنا أول كالسر بلوكر بلوكر أول عشان بلوكر <تسجيل> اه يعني طبعا انت لو عايز بالظبط لو عايز تحط مثلا الالفا بلوكر عشان تستفيد لو هو مع سيناي بروستيد ماشي والكارديورا نقول عليه ممكن تستعمله طبعا يبقى اي بركنش تستخدم طبعا خلاص هاي بارتنشينج ويز دايستوليت ديس functions إذا أنت محتاج حاجة تريلكس الميوكارد إنت وين اللي بيريلاكس الميوكارد بيتا بلوكر كالمشمش بس كالمشمش النيم فرابنيم ودلي دياسين إيش كان الموضوع يا برضو يعني أولاد اللي اللي هو ليه إكشن بيريلاكس الميوكارد نحزر بيتا بلوكر فرابنيم ودلي دياسين ماشي ولادي بنتوا بقى شاء الله في يوم